فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا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 أَسَا رَبّهُ إِ طَلَّقَ كَُّأَ يُبَدِلَهُ أأَزواج خَيرًا مِن كُنَّ مُسلم مُؤمناتِ قانتات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 إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما مِنَ الله شيئا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي, ونجني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ